بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوهم وعدوا وكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أنتم تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي, سبيلي وابتغاء مرضاتي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 يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوم غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور